لآن, لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان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 إَّا أَن زَلَ اللهَّهُ سَكينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤمنين وَأَن زَلَ جُنودَ لمم تَروهَا وَعذَّبََّينَ كَفَروا وَذَلِكَ جَزَ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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ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 وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمْ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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا ما كنزتم لأن فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 انما من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا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 إِللاا تَافُِيُعَذِبَكُمْ ذاَابًا أَلمَ وَيَسْتَبَد القَوْمًَا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبَدِ القَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَا تَضروه شَيْئ وَلَّهُ عَ كُلِّ شَيئٍ قَد إِلَّا تَصُُوه فَقَدَنَ صَرَهُ اللهَّ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 وان يده بجنود لم ترونها وجال كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفرخ ففا وثقالهم وجاهدوا وجاهدوا باموالكم وأن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 أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين